Assalamualaikum warahmatullahi Alay ya allah alay, Jolza'u jalba tul Ibn Ambil Al-Rasul Al-Mudri Al-Rasul Han hafaduhu Fifabul Al-Fifabul Al-Nabi Yadah Al-Nabi Allah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 Allah Allah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 ada mana wasiahu ilmu Allah? Tiada illallah. Muhammad Rasulullah. Di kuli langkah dinwa. Nafasin ada wasiahu ilmu Allah? Tiada illallah. Muhammad Rasulullah. Di kuli langkah dinwa. Nafasin ada وَسِعَهُ عِلْمُ اللهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فِي <تصفيق> كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ عَدَدًا وَاسِعَهُ عِلْمُ اللهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ عَدَدًا وَاسِعَهُ عِلْمُ اللهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ عَدَدًا وَاسِعَهُ لا إله إلا الله محمد رسول الله في <تصفيق> كل لحظه ونفس عدد ما وسعه الله لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لحظه ونفس عدد ما وسعه الله لا اله الا الله محمد رسول الله في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 واسعه بالمظلم لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحه ونفس عداد ما واسعه علم الله لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحه ونفس عداد ما واسعه علم بسم الله دجما واسعه علم الضياء لنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح امين بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العاد الى وعلى آله وصحبه حتى قدره وممثال العظيم اللهم صل على نوع الأنوار وسر الأسرار وكريات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المفتاح وآل الأطهار وأصحاب الأحيار عدد نعم الله وإفطاله اللهم صل على من شقت الأسرار ومفتاح الأنوار وفيه امتفت الحقائق وتبذلت بهم وآدم وعنز الخلائق ولرد رالتي فهم برم هو منا سابق ولا لاحق رياض الملكوت بذلك جماله منقضى وحياة الجغنوت ببلد أنواري متدفقة ولا شيء إلا رومي منوت إذ لولا الواسطة لذعبك ما قل المرسوط صلاة تليق بك من كهدي كما هو أهله اللهم إنه زرك الجامع للجامع عليك وحياة قلعهم طام لك بين يديك اللهم علقني بحسبه وحققني بنسبه وعلمني إياه معربة ناس لهم بها من موارد واضروبي يا من القوالي بنبغي واهنيا على سمعه إلى حضرتكم حملا محبورا بنظرتك واقضي في على النظر في هذا المقام وذن جميع في حال الاحديه وانشوني من أرحالي الدولين وغلقني في عيني بحر وحلة حتى لا أرى ولا اسم ولا أهدى ولا أفسى بها واجعل الحجام لأضم حياة روحي وروح وزر حقيقتي وحقيقة هم جامعة وعالمين. تحقيق الحق الأول يا أول يا أخر يا ضائر اسم الله ما سبيت بإلا أفضل زكرية وأيضني مكلف وانصرني مكلف واجمع بيني وبينك وحر بيني وبين غيرك الله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 يا لاتي يا لاتي يا لاتي مبالاتي <سؤال> يا لاتي يا لاتي يا لاتي والله لاتي يا لاتي يا لاتي يا لاتي والله لاتي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 jadi kalau katakan Muhammad bin Ali Wan Nasir bin Ali dia وكمالين. يا الله يا رب العالمين اللهم سفر الإسلام والمسلمين اللهم تمنع أعداء الدين اللهم يستد شملهم اللهم أفرنا جمعهم اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم انفعنا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم فقع بلينا ما فيه لطاك اللهم أسلق بنا سبيل هداك وتقوى يا الله يا رحمن يا رحيم إذا نتوسع إليك بجاه سيدنا رسول الله اللهم ارحوائجنا اللهم ادخل خلاصنا اللهم يسر أمورنا يا غارت الله قد سير في حل عبادنا يا غارت الله يا غارت الله قد سير في حل قربتنا يا غارت الله اللهم اكشف كروبنا اللهم اكشف كروبنا اللهم اكشف سخطك عنا اللهم اتحلنا وعلى أولادي نفتح العالمين لينا وياكين انه هو اوامرنا ما العاملين في ورثه سيدي العالمين والاخرين مرسة. يا رب العالمين يا الله يا رحمان يا رحيم يا جل جلاله يا مالك يا يا رحمن يا رحيم يا من السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا احد ويا فرد يا صمد يا الله يا هل يا قيوم اننا نتوسل ليك بجاه سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام خير بخيار في قضاء حوائجنا تسير امورنا كشف همنا ندعو الى بنا رب العالمين وهو منذ الينا امين في هذه الساعه من امين رب واطريق قلبي امين سامي بالقول كل بالله احد لا حضره النبي <تصفيق> جمنا واحد مصحف سجلني مكر هذا المسجد لله الشيخ هو هذا المصحف الجديد لهذا المسجد يذيب كل يوم منه قبل المغرب والان تبرك نسمع 5 دقائق منه يقول يعني هذا بابا الاستاذ اشرا الى فضيله الاستاذ محمد علي المالكي ممركن هديه kepada مسجد ومقاول من علماء مكه مسجل Nah ini diserahkan kepada takmir Masjid Wonokoyo. kaset-kaset lengkap, khatib Al-Qur'an, geliin nisma' geliin. Hai. Ya tudh al-ulama. Ta'amtur 'alaina غيبتنا بجاه المرسطفى <تصفيق> السلامنا <تصفيق> المرسطفى لنا <تصفيق> سناما <تصفيق> والقعد بيمنين <يبليه> نور <تصفيق> والقعد بيمنين نور هادي بالله الناسوا هدي التقوى مع الاستقامة التقوى مع الاستقامة الحبيب كم نصبوا في سعى بكم من أكبر. الله اكبر قل ان لا اله الا الله قل ان لا اله الا الله قل انت محمد رسول الله قل ان محمد رسول الله هيا على الصلاة. على الفلاح <تصفيق> الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله محمد رسول الله ايها الصلاه يا أي البنات انتم السلام عليكم السلام الله اكبر الله اكبر اللهم صل semua saiz apa yang akan kubawa saudara tuan dan dia datang ke sana akbar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 غير الموضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل لا سجى ما ودعك ربك ما خلا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا صوف يعطيك ربك فترضى ألم يجد كاتيبا فآوى ووجلك ضالا فهدا ووجلك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أطرا كما ليلة القدر ليلة يقبل فيها من ألف شفع تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر الله اكبر استمع الله لمن حامده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الضحيات الله عليه السلام عليكم الله, <tud> الله أكبر <tud> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله اكبر الله <تصفيق> اكبر الله لمن حمينه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu akbar Sami Allahu liman hamida Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام أشعل الله صلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله الله لا لا لا لا إله إلا الله لا الله و السلام Allah, biar musuh siapa pun melarikan Allah alam. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم حول لا قوة إلا بالله العظيم اللهم اللهم صل وسلم على محمد أمين اللهم إنا والفوض والجن من نجاة إمار الله لا تنع لنا ذا من لا أخرج ولا من أخرج ولا من قدر ولا, ولا حاجة محراج الدنيا ولا أكل لا قوضي جبخ بيها رحمه الله أحمينا اللهم أحمينا الله على ذلك وشك وحسي مبادتي اللهم ادعى في العمل الأخر وعلى في العملنا خرار فيما أخر أيامنا مجائي اللهم هنا نسوي الجنة وما ربنا ومن اللهم <تصفيق> الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واجعلنا غاسلين من اللهم ربنا اتنا كن في عاصره الله لحسن العذاب النار اللهم تتم الشر الكامل وحمد ما ظهر منها بطن ولا شر ظالمين ذل حاشدين ونوزن الغافرين ما شاء دعنا صغير اللهم اننا نشرف عاصره المعاصي الذنوب الذين ورحم يا رحيم ما شاء الله الحمد لله رب العالمين الفاتحه آمين ممكن وانتك saya bernasbahkan kepada pangkat saya belum menerima dengan betul sah